مع قوله تعالى وقالوا اذا كنا عذام ورفات انا لم يعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يؤيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا قول تعالى وقول وإذا كنا عظاما رفاة معطوف على ما قبله من قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذا يستمعون إليك وهي النجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضرب لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله فقالت عائلة وقالوا أعطف على قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لم يبعثون خلقا جديدا هذا على سبيل استبعاد البعث والنشور والحساب يوم القيامة وهذا الاستفهام استفهام للإنكار والاستبعاد فقالوا فإذا كنا أظاما بعد موتنا وكنا رفاة أنكون خلقا جديدا تدب فيه الحياة ويبعث إليه الروح والرفات وما تكسر وبلية لكل شيء كالفتات يقال رفت فلان الشيء يرفته ويرفته بالضم أو الكسر إذا كسره وجعله يشبه التراب فهم يقولون إذا كنا أضاما ورفاتا وفي آية أخرى أضاما ترابا والمعنى واه فإن لم يعرثوا خلقا جديدا سويا بعد ذلك فلا شك أن قولهم هذا ناجم عن جهلهم بعظمة الله تبارك وتعالى وقدرته فالأقوال المعروضة إنما تنشأ عن اعتقاد كذلك مع وج فإذا كان الإنسان عنده عقيدة فاسدة فأقواله فاسدة كذلك فهؤلاء لم اعتقدوا باستحالة البعث والنشور ولما جهلوا قدرة الله تبارك وتعالى قالوا ما قادوا فرد الله تبارك وتعالى عليهم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا نبينا كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورك كونوا على جهة التعزيز حجارة أو حديدا في الشدة والقوة فإن الله تبارك وتعالى سيبعث وقيل المعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لم تفوتوا الله عز وجل وقيل المعنى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال قتابة أو خلقا من خلق الله فإن الله يميتكم ثم يبعثكم يوم القيامة خلقا جديدا وقال الطبري رحمه الله إن عجبتم من إنشاء الله تبارك وتعالى لكم عظاما ولحما فكونوا حجارة أو حديدا إن قدرتم على ذلك. والمعنى أن الله عز وجل يقول لهم إن استطعتم أن تتحول غاب الموت إلى صفة تزعمون أنها أشد منافاة للحياة وأبعد عن قبولها كصفة الحجرية والحديثية ونحوهما ففعلوا ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى سيغافك والمراد من ذلك كانوا قدرة الله تبارك وتعالى وأنهم لو كانوا حديدا أو كانوا حجارة فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل هذه الأجسام التي هي من الحديد أو من حجارة تدب فيها الحياة مرة أخرى أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو كونوا خلقا مما يعظم ويستبعد في صدوركم قبوله للحياة كونوا أي شيء من ذلك أو غيره إن استطعتم فإذن الله تبارك وتعالى لا يعجزه أن يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى ثم يحاسبكم سبحانه على أعمالكم ويجازيكم عليها بما تستحقون. فسيقولون من يعيدنا أي سيردون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون من يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى من يعيدون إلى الحياة إذا كنا هجارة أو حديدا أو خلقا عظيما فقل لهم يا نبينا الذي فطركم أول مرة الذي أنشأكم أول مرة على غير مثال سابق قادر على أن يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم بين سبحانه وتعالى شيئا من استهزائهم وسوء أدبهم حينما يسمعون جواب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبارك وتعالى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو أي فسيحركون إليك رؤوسهم استهزاءا عندما يسمعون جوابك على سؤالهم ويقولون على سبيل الاستهزاء والسخرية والتكذيب متى هو أي ما ذكرته من الإعادة بعد الموت والبعث بعد ذلك متى هذا اليوم الذي نعود فيه إلى الحياة بعد النصيرة عظاما ورفاتا فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل عسى أن يكون قريبا وهذا على سبيل التهديد والوعيد أي قل لهم هذا اليوم الذي تستبعدون وقوعه عسى أن يكون قريبا جدا ولا شك أنه قريب لأن عسى من الله تبارك وتعالى تأتي لما هو متحقق الوقوع وكل ما كان ذلك أي كل ما كان وتحقق الوقوع فهو قريب لا شك وإن ظل الناس بعيدا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتبون إلا بثم إلا قليلا يوم يدعوكم ربكم سبحانه وتعالى للخروج من قبوركم وذلك بعد النفقة الثانية ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يوم يبعوكم فتستجيبون بحمده تستجيبون مضطرين بحمده أي حامدين لله تبارك وتعالى على نعمه كما يقول القائل جاء فلان بغضبه أي جاء غضبان وقيل فتستجيبون بحمده أي معترفين بأن الحمد لله على نعمه فلا تستطيعون إنكاره وقيل فتستجيبون بحمده أي بأمره وقيل بمعرفته وطاعته وقيل باستحقاقه الحمد على الإحياء بعد الموت وقيل قائلين سبحان الله وبحمده وكل هذه المعايين قريبة والمراد بأنهم في هذا اليوم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرا بل يخرجون بأمر الله عز وجل مضطرين ومستجيبين لدعوة الله عز وجل وكذلك معترفين لله سبحانه وتعالى بنعمه ومنها أن بعد موتهم وهذه نعمة لأن الله عز وجل إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة وحشرهم سبحانه وتعالى وأوقفهم للحساب فإنه سبحانه وتعالى يجازي كل نفس بما كسبه فأهل الإيمان يجازيهم ربهم سبحانه وتعالى بإيمانهم وأهل الكفر والأصيال يجازيهم الله تبارك وتعالى على كفرهم وعصيانهم فهذه نعمة يحمده الناس عليها وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أي حينما تخرجون من قبوركم من أجدافكم مسرعين مغطعين إلى الداء تظنون عند بعثكم أنكم لم تلبثوا في الدنيا أو لم تلبثوا في القبور إلا قليلا روى الطوارئ سنة حسن روى الطوارئ سنة حسن عن قتابه قال تحق قرت الدنيا في أنفسهم وقلت حين عاينوا القيار أي هؤلاء المشركون هؤلاء المنكرون للبعث حينما يبعثهم الله تبارك وتعالى تحقر الدنيا في أعينهم ويعلمون أنها كانت حياة قصيرة للغاية وهذه بالآية نظيرها قوله تبارك وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عبل سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العياد دين وقال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاة فالدنيا تنضي سريعا وتنقضي جميعا ولا يبقى إلا عمل العاملين وسعي الكادحين فمن أحسن فلنفسه ومن عمي فعليها ولكن الشهوات والشيطان والهوى جميعها تعمل إنسان وتصله عن هذه الحقيقة فحين ينتشف الغطاء يوم القيامة يعلم العبد حقيقتها وهوانها ويندم حين لا ينفع الندم وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ثم قال تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبينا قل لهم يا نبينا قل لهم يقول التي هي أحسن فهذا أمر من الله تعالى أي قل عباد المؤمنين يقول التي هي أفضل وأطيب من الأقوال والعبارات وهذا من نطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة لاستعادة في الدنيا والآخرة وقوله يقول التي أحسن وإن كان المراد أن يقول ما هو أحسن في كلام بعضهم بعضا إلا أنه يدخل تحته كل ما يقرب إلى الله عز وجل من قراءة القرآن ومن ذكر الله تبارك وتعالى ومن تعلم العلم ومن الامر بالمعروف والنهي على المنكر ومن التلام الحسن اللطيف اللين مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم وانه اذا دار الامر بين امرين حسنين اختار التي هي احسن ان لم يمكنه الجمع بينهم والقول الحسن لا شك يبعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره لأن اللسان هو منبع الشر ومنشأ الفساد من اللسان وقد جاء الأمر بالإحسان في الأقوال في غير موضع من كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل وإذ أخذنا نيثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا أي قولوا للناس قولا حسنا لينا طيبا قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا هذا الأمر جاء بعد قوله تعالى وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا والمعنى باختصار أن الله عز وجل لما أمر بالإحسان إلى المساكين وبالقربة أمر سبحانه وتعالى بعد ذلك من لا يقدر على العطية وعلى النفقة وعلى الصدقة إذا سئل أن يقول للسائل قولا حسنا وأن رده ردا لطيفا فقل لهم قولا ميسورا وإما تعرضا عنهم أي المذكورين ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي فضلا من الله عز وجل يأتيك بعد ذلك فقل لهم قولا ميسورا كأن تقول له إذا جاءنا مال أرسلنا إليك شيئا منه أو إذا أنعم الله تبارك وتعالى علينا جئناك بأنفسنا وآطيناك وهكذا فقوله تبارك وتعالى فقل يا يقول التي هي أحسن من هذا الباب والقول الحسن والأصل في مخاطبة الناس جميعا من المؤمنين والكافرين هذا هو الأصل في خطاب الناس أن تقول له قولا حسن حتى وإن كانوا كافرين إلا إذا دعت المصلحة إلى تغليب القول وإلى التجديد فيه وهذا يرجع إلى فقه المر كما قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم في القول وفي الفعل والجهاد باللسان إنما يكون للمنافقين ولا شيء ولا شك أن المنافق إذا جوهد باللسان فإنه يسوءه ما يسمع وكذلك قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقال تبارك وتعالى ولا تجابل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن ثم قال إلا الذين ظلموا منه إلا الذين ظلموا منه فالأصل في مخاطبة الناس وفي محاورتهم وفي دعوتهم أن يكون بالتي هي أحسن قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لعله يتذكر أو يخشى قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية فيها عبرة عظيمة هذه الآية فيها عبرة عظيمة وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه إذاك يعني في هذا الوقت موسى صفوة الله من خلقه ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة والليل أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة والليل أي أمره الله عز وجل أن يقول لفرعون قولا لينا، وقد استجاب استجاب عليه الصلاة والسلام لذلك. قال الله عز وجل: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أطيب الناس قولاً. لما كان أحسنهم فعلا وكان صلى الله عليه وسلم يحث على القول الحسن والكلام الطيب قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة قال ابن بطال وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن أعطاء المال يفرح القلب ويذهب ما في القلب وكذلك الكلام الطيب فاشتبه من هذه الحيثية أي كما أن المال إذا دفع إلى من يحتاجه فرح به قلبه فكذلك الكلمة الطيبة يفرح بها القلب فلذلك كانت الكلمة الطيبة صدقة وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها وصلى بالليل والناس مياما قال الله تبارك وتعالى فقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم هذا تعليل للأمر بالقول الحسن وهو أنهم إذا لم يفعلوا فإن الشيطان ينزغ بينهم ومعنى ينزغ بينهم النزغ هو الإفساد أن يفسد بينهم ويغري بعضهم ببعض ويلقي بينهم العذاوة والبغضاء فإذا اجتنبوا القول الغليظ وإذا امتثلوا أمر الله عز وجل وقالوا قولا حسنا فوتوا على الشيطان ما يرجوه ما يرجوه افساده بينهم عند خطاب بعضهم لبعض ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدو ممين فالقول الغليب والكلمات البديئة والحوارات التي تخلو على الادب من شراك الشيطان ومن وسائله التي يتوصل بها إلى العداوة والبغضاء التي تكون بين الناس إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين إن الشيطان كان للإنسان أي كان لآدل وذريته عدوا مبينا أي عدوا مظهرا للعداوة فهو لا يخفي عداوته للإنسان بل أفصح عن ذلك وأقسم لرب العزة تبارك وتعالى في غير موضع في كتابه أنه سيفتن عباده وأنه سيزير له وأنه سيغويه قال الله تبارك وتعالى محذرا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبريكم من الجنة ينزي عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونه قال الله عز وجل ربكم أعلم لكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا هذا الخطاب عام لبني آدم خطاب للمؤمنين والكافرين يقول الله عز وجل أيها الناس ربكم سبحانه وتعالى أعلم بكم أعلم سبحانه وتعالى بمن هو أهل للهداية ومن هو مستحق للغواية فإن يشاء سبحانه وتعالى أن يوفقا أهل مغفرته للتوبة فيرحمهم بذلك فعل وإن يشاء سبحانه وتعالى يترك أهل الغواية في غوايتهم وفي كفرهم وضلالهم وعصيانهم حتى يلقوهم وهم على ذلك فيعذبهم فعل سبحانه وتعالى ربكم أعلم لكم. إي يشاء يرحمكم أو إي يشاء يعذبكم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك عليهم وكيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة محددة وظيفته البلاغ وظيفته أن يبين للناس ما نزل إليهم أما أن يكون النبي حفيظا أو رقيبا أو مركولا إليه أمر الناس في إجبارهم وإكراههم على الإيمان فهذا ليس من وظيفته إن عليك إلا البلاغ أما أن يدخلوا في الإسلام وأن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لست موكلا بتوفيقهم ولا بهدايتهم وما أرسلناك عليهم وكيلا أي وما أرسلناك رقيبا ومركولا إليك أمرهم في دخولهم في الإسلام وربك أعلم من في السماوات والأرض وربك سبحانه وتعالى أعلم بمن في السماوات والأرض قيل أعلم بالملائكة وهم في السماوات وأعلم بالإنس والجن وهم في الأرض وقيل بل المعنى عن من ذلك والمراد كما أنه سبحانه وتعالى أعلم بأباده فهو أعلم بما هم عليه من الطاعة والعصيال ومن الفقر والغنى ومن الإيمان والكفر وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا هذا مظهر من مظاهر علمه سبحانه وتعالى المطلق وفضله العميم وعطائه الواسع سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فالأنبياء وإن كانوا في أعلى المراتب وهم أفضل البشر إلا أنهم مع ذلك طبقات ودرجات ومراتب فبعضهم أعلى درجة من بعض وبعضهم فوق بعض وتفضيلهم بتفضيل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض ولذلك قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فمنهم من كلم الله سبحانه وتعالى كموسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من ألان الله تبارك وتعالى الحديد وسخر معه الجبال والطير وسخر له الجن ومن من آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ومن من آتاه الله تبارك وتعالى من الآيات ما يعجز عنها البشر وهكذا وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفعه الله تبارك وتعالى على سائر البشر بما فيه الأنبياء فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولقد ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا الزبور هو الكتاب الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبيه داوود عليه السلام قل اضعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل لهم يا نبينا اضعوا إن شئت تلك الآلهة التي تزعمون أنها آلهة فرجون منهم أن يكشفوا عنكم الضر أو حولوا حالكم من حال إلى حال قال الذين زعمتم في زعمكم من دون الله أنهم آله فهؤلاء لا يملكون أن يكشفوا ما نزل بكم من ضر قال الله عز وجل وإن يمسسك الله ضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فالذي يجيب المضطر والله عز وجل والذي يكشف الضر والله تبارك وتعالى وأما هؤلاء فلا يملكون كشف الضر عنكم إذا نزل بكم الضر فبعيتم فلا يملكون كشف الضر كذلك لا يملكون أن يحولوا أحوالكم مما تكرهون إلى ما تحبون من فقر إلى غنى أو من مرض إلى صحة أو من شدة إلى رخاء فلا يستطيعون تحويله ولذلك الذين زعمتم من دون الله سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأزمان المتأخرة وقد هاتف اليوم أحد الإخوة وقد رجع حديثا من الهند يقول رأيت عجبا رأيتهم يصنعون آلهة يعبدونها عشرة أيام ثم يلقون بها في النهر يصنعون أفيالا ثم يتقربون إليها بسائر الطاعات وبعد عشرة أيام يلقون بها في النهر قال ورأيت من هزبد للبقر ومن يسبد للشجر والآلهة متعددة جدا جدا جدا يقول ما أظل أني أرى هذا في هذا القرن قال لما رأيت هذا كأنني رجعت ألف وخمسنائة سنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت أظل أن في هذا الزمان من هم على هذه الحال من عبادة غير الله عز وجل ويقول هؤلاء الناس يحتاجون إلى دعوة، يعني يريد أن يقوم بمشروع إسلامي يدعو الناس من خلال السفر إلى هناك. يعني الشاهد أن هذه الآلهة كثيرة ومتعددة ومتنوعة، فلا تعجب إذا كان القرآن الكريم يكثر من ذكر هذه القضية ومن علاج. هذا الموضوع إن بعض الناس يقول هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى الإكثار من الكلام على قضية التوحيد نقول لا إن كنت تظن ذلك فأنت في وهم فإن الشرك في زماننا هذا يكاد يكون أكثر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنظر في من حولك ولكن ننظر إلى عموم الناس في الكرة الأرضية ولدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرزون رحمته أن زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الذر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته أخرج الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت الآية يعني كان فريق من الناس يعبدون رجالا من الجن لكن الجن من الله تبارك وتعالى عليهم فأسلم كان من باب أولى أن يسلم الإنس إذا رأوا هذه الآلهة بزعمهم تعبر إلها آخر فينبغي أن يكون تابعين لهم في إذا رأوا هذه الآلهة تتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة فينبغي إذن وهم يعبدونهم أن يكونوا تابعين لهم فهم أولى بهذه العبادة منهم فهم يظنونهم آلهة فالله عز وجل يقول أولئك الذين يدعون يعني الجن الذين يدعونهم من ذول الله عز وجل يبتغون إلى ربهم الوسيلة والوسيلة ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة والطاعات كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة هو داخل في الوسيلة فالله عز وجل يقول هؤلاء يَطْلُبُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ يَبْحَثُونَ أَن أَعْمَالًا تُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَأَيْضًا هُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَمِن بَابِ أَوْلَى أَن تَقْلَعُوا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْبَشَرُ عَنِ عِبَادَتِهِمْ الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة كما ترون من هذه الآله التي كنتم تتخذونها أنها أسلمت لله عز وجل وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب إلى رحمة الله عز وجل وأيهم أعظم مرتبة فَيَفْعَلُونَ مَا يُقَرِّبُهُمْ إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا هذا التذيل المراد منه بيان التعليل لما قبله وهو خوف العذاب أي لماذا يرجون رحمته ويخافون عذابه لأن عذاب ربك كان محظور ومعنى كان محظور أن يجب أن يحذر ويجب أن يتقى ويجب أن يخاف من وقوعه وحصوله إن عذاب ربك كان محظورا أن يجب أن يحذر لشدته وأن يتقى وقوعه وأن يخاف حصوله إن عذاب رب تكاد محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلبوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا لأهل التفسير فيها قولا. قول الأول أن الآية تبين فناء الدنيا بأسرها فجميع القرى ومن فيها لا بد أن يهلكوا قبل يوم القيامة. فالقرية إذا كان أهلها صالحين أهلكهم الله تبارك وتعالى بالموت. وأما القرية التي أهلها كافرون ظالمون فإنه سبحانه وتعالى يهلكهم باستصالهم قبل يوم القيامة. كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود ولوط وقوم شعيب وغيرهم والقول الثاني وإن من قرية إلا نحن مهلقها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أي وإن من قرية ظالمة فهناك محذوف مقدر وهو ظالمة وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وقد دلت القرائم على صحة هذا القول فقال كبارك وتعالى وَمَا كُنَّا مُهْلِكُ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وقال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال تعالى وتأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاس حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكل هذه الآيات إنما هي بيان لعذاب الله تعالى الذي يحيق بالقرى الظالمة الكافرة التي عتت عن أمر ربها ورسله فيقول المعنى وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا فغاية ما في هذا أنه حذف النعت أن من الآية وهو محذوف لكونه يعرف من السياق ولكونه يعرف بالقرائن ونظيره في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب فمفهوم أن قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا لأن الخضر إنما أراد أن يعيب هذه السفينة حتى لا يأخذها هذا الملك وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة في قصة البقرة وقول موسى لبني إسرائيل وقول بني إسرائيل لموسى في نهاية القصة قال مبو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام الآن جئت بالحق أي الآن جئت بالحق الواضح الذي لا لبس فيه لأنهم سألوه عن صفات البقر فلما قال لهم كذا وكذا وكذا إلى أن قال موسى عليه الصلاة والسلام الأوصاف التي توجد مجتمع في بقرة ما قالوا الآن جئت بالحق أي الحق الواضح الذي لا لبس فيه وأما في الأول فكان هناك لبس كان هناك لبس عندهم لأنهم أرادوا أن يشددوا على أنفسهم ولو كانوا رضوا بما قاله أولا ويسروا على أنفسهم لقبل الله تبارك وتعالى ذلك منهم ولكنه لما شددوا شد الله تبارك وتعالى عليه والشاهد أنهم قالوا الآن جئت بالحق وهو في كل مرة أتي بالحق لكن المرة الأخيرة جئت بالحق الواضح الذي لا لبس فيه وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا أي كان ذلك مستورا في اللوح المحثور فلا يتبدل ولا يتغير قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات لا أنكذى بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فضلوا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا أهل مكة قالوا يا محمد اضع ربك أن يحول جبل الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعون أعزيم الجبال تبعد عشان يعرفوا يزرعون فقيل لهم، فقيل لهم، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سأل، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبله من الأمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال بل أستأن بهم وأنزل الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وكذلك روى أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفى ذهبا ونؤمن بك قال وتفعلون قالوا نعم قال فدعا فدع فأتاه جبريل أي دعا ربه فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح الصف لهم ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحبة فقال بل باب التوبة والرحبة صلى الله عليه وسلم إذن قوله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات بيان لما كان عليه المشركون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ومعلوم كما مر بنا من خلال آيات الله عز وجل أن الكفار في سائر العصور لا يسألون الأنبياء الآيات ليؤمنوا وإنما يسألون على سبيل العناد وعلى سبيل التعجيز ولذلك ما من قوم سألوا نبيا آية فآمنوا لما رأوا هذه الآية ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا به قوم صالح قبيلة ثمود سألوا نبي الله صالحا صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم ناقة من الجبل ويؤمنوا به فأخرج لهم ناقة كما سألوا فما كان منهم إلا أن كفروا وعقر الناقة كما قال الله عز وجل فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية وآتينا ثمون الناقة مبصرة مبصرة يعني آية واضحة يبصرونها من يراها يعلم أنها معجزة وأنها حجة كما قال الله تبارك وتعالى والنهار مبصرا وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها أي فكان بها ظلمهم وقيل فكفروا بها وفظلموا بها أي ظلمهم جاء من هذا الباب فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعنا أن يرسل بالآيات هو أن الأولين كذبوا بها فهم لا يسألون الآيات ليتأكدوا من صدق النبي الذي أرسل فيهم وإنما يسألون ذلك على سبيل التعجيز والعناد ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه آت ثمود الناقة مبصرة فظلموا به فقال تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفه فالعلة التي بأجلها لم يرسل الله تبارك وتعالى الآيات التي سألها قوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بعذاب الاستئصال فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى كما أنها رحمة للنبيه صلى الله عليه وسلم الذي استأنى بهم وقال بل التوبة والرحمة صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي تخويفا للعباد حتى يرجعوا إلى الله عز وجل حتى يرجعوا إلى الله عز وجل فقد ذكر الإمام القرطبي في قوله تبارك وتعالى تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ذكر خمسة أقوال الأول العبر والمعجزات التي جعلها الله تبارك وتعالى على أيدي الرسل من درائر الإنذار تخويفا للمكذبين يبقى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا المراد بالآيات العبر والمعجزات بارك وتعالى على أيض الرسل يرث تبارك وتعالى انذارا وتخويفا للمكذبين والقول الثاني أنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصي يبقى المراد بالآيات التي يخوف الله بها عباده هي آيات الانتقام الثالث وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال الآيات هي تقلب الأحوال تقلب الأحوال أحوال الناس فالإنسان يكون صغيرا ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا فيتقلب في هذه الأطوار فيعتبر بحاله فيخاف عاقبة أمره القول الرابع وما نرسل بالآيات إلا تخويفا المراد بالأيات آيات القرآن الكريم لأن آيات القرآن الكريم اشتملت على كثير من آيات الوعيد والتخويف والتهديد القول الخامس وما نرسل بالأيات إلا تخويفا المراد بالأيات الموت الذريع الموت الذريع وأورض ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لا أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولا الله عز وجل يخوف بهما عباده إذا المعنى الإجمال لهذه الآية أن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي منعنا من الاستجابة لقومك بإرسال الآيات التي سألوها كتحويل الذهب كتحويل الصفاء ذهبا أو تنحية الجبال عن مكة حتى يزرعوا، وأن الله عز وجل رأى من الأولين تكذيبا لرسلهم سألوا الآيات فجاءتهم فكذبوا بها، فما كان الله عز وجل ليترك بعد تكذيبهم بالآيات. وإنما عاجلهم بالعقاب فرحمة من الله تبارك وتعالى بأمة الدعوة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة منه أنه لم يرسل هذه الآيات ثم ذكر الله تبارك وتعالى مثالا لأمة من الأمم سألوا نبيهم آية عظيمة فآتاهم الله تبارك وتعالى هذه الآية فظلموا بها مع أنها آية بينة لا لبس فيها ولا غمود وحجة ظاهرة على صدق نبيهم الذي أرسل فيهم فعاقبهم الله تبارك وتعالى واستأصلهم سبحانه وتعالى كما فعل. بمن قبلهم هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم